الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كثير من الناس يتمنى أن يكون بارا بأمه وأبي ويحاول لكنه يفشل يحاول ويفشل بين فترة وأخرى ما السبب؟ يقول لا أستطيع أن أبر أمي وأبي لأن أسلوبهما معي قاسي تجد الابن يقول أنا أريد أن أحسن إليهما لكنهما يشدان علي ويتعاملان معي بطريقة لا أحبها فأترك البر لهذا السبب أخي الكريم أختي الكريمة عندي لك اقتراح إذا طبقته فلن تشعر بضيق في تعاملك مع أبيك وأمك أبدا بل كلما تضايقت من والديك فسيذهب هذا الضيق عنك مباشرة بإذن الله وأنا لا أخفيكم أنني قلت هذا الحل لكثيرين وكل من طبقه كان يحس بتغير فعلي في علاقته مع والديه ما هو هذا الحل؟ يا الله, يا الله أولا أحب أن أبشرك نعم أن أبشرك بأن أعلى مراتب البر بالوالدين إذا كنت أنت تحسن إليهما وهما يسئاني إليك وكلما زادت إساءتهما زاد ثوابك عند ربك فإن سألتني وقلت لي لكن كيف أستحمل برهما وهما يشداني علي بهذه الطريقة قبل أن تسأل هذا السؤال اسأل نفسك ما هو هدفي من بر أمي وأبي المطلوب أن تغير نظرتك عن بر الوالدين لا تنظر إلى بر الوالدين على أنه شيء لا بد أن أقوم به أو أنه عرف اجتماعي فقط لا انظر إلى بر الوالدين أنه صفقة تريد أن تفوز فيها سواء تعامل مع الوالدان بهذه الطريقة التي أريدها أو لا ذلك لا يهم أهم شيء أن أربح أنا في هذه الصفقة وكل شيء بعد ذلك لا يهم نضرب على ذلك مثالاً لو كنت أنت تتاجر في بضاعة معينة فلنفرض أنها أقلم قلم وكنت تبيع القلم الواحد بدولار فجاء شخص وقال لك أنا أعرف تاجرا يشتري منك هذا القلم بعشرة دولارات أنت تعجبت وقلت له من هذا التاجر أريني إياه فقال لك انتظر توجد مشكلة بسيطة فقلت له ما هي أكيد يتأخر بالدفع فقالك لا لا لا أبداً إنه يدفع مقدماً وقبل أن تخرج من الباب حتى فقلت أنت إذا ما هي المشكلة؟ قال لك إنه لا يبتسم هذه مشكلته فماذا ستقول أنت؟ أكيد سوف تقول يعني ما دخلي أنا به لا يضرني أنه لا يبتسم أهم شيء يسلم النقود ودعه لا يبتسم إلى الأبد أليس كذلك؟ طبعاً في الحقيقة هذا هو المنطق أنت لا دخل لك بشخصية التاجر أهم شيء أن يأخذ بضاعته وأن تأخذ أنت الثمن خاصة وأنه مضاعف بعشرة أضعاف طيب نفس الشيء مع بر الوالدين أنت تبرهما لكي تأخذ حسنة البر بعشرة أضعاف كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ثم بعد ذلك لا يهم هل أحسن الوالدان أم لا هل تعامل معي بتعامل طيب أم لا كل هذا لا يهم وكأن أفعالك تقول لهم ولو أساءتم إلي أنا هدفي أن أحسن إليكم لكي أحصل على الفردوس الأعلى ولست أحسن إليكم لكي تحسنان إلي إن الأمر ليس مقايضة احسان بإحسان لا لا هذا ليس هدفي أنا هدفي أن أدخل الجنة وأن يزيد مالي وأن يطول عمري بساب البر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه هي الصفقة التي أريد أن أربحها وما سوى ذلك فلا يهم إذا تعاملت مع والديك بهذا الإحساس فسوف تبرهما ولن تتضايق من أي ردة فعل منهم لماذا لأنك ستكون راقيا في نظرتك أنت الآن هدفك وقلبك معلق بعرش الرحمن تريد ما هو أكثر من مجرد حسن التعامل معك صراحة إذا كنت كذلك هنيئ لك والله الذين جربوا هذه النظرة إلى بر آبائهم اختلف الأمر معهم كثيرا لقد ارتاحوا في تعاملهم مع آبائهم وأمهاتهم كثيرا يا الله يا الله ربما تكون الحياة صعبة بدون حركة لكن نستطيع أن نعيش تكون الحياة صعبة بدون رؤية لكن نستطيع أن نعيش بعض الناس إذا سمع موضوعا عن بر الوالدين تحبط لأن والداء أحدهما أو كلهما قد توفي فيظل أن الكلام لا يعني وأنه فاته هذا الخير وانتهى هذا ليس صحيح أخي الفاضل لا تضايق لا تضايق أرجوك يمكنك أن تدرك البر لا تخف قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الآن انتبه سيذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم خمسة فرص هي التي بقيت لك من بر والديك إذا فعلتها فستفرح والديك وهم في قبوره سيفرحان بشدة وإن كنت لا تراهما <تصفيق> الفرصة الأولى الصلاة عليهما أي الدعاء لهما لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منهم قال أولد أو صالح يدعو له فكن أنت ذلك الولد الصالح والله أنا أتمنى لو كنت أنت أكثر واحد من إخوانك الذي يدعو لوالدي الفرصة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال والاستغفار لهما أي أن تقول اللهم اغفر لهما يقول إمام أحمد من دعا لوالديه في التحيات يعني في التشهد بالصلوات الخمس قال فقد بر والديه <تصفيق> الفرصة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي إنفاذ عهدهما من بعدهما ماذا يعني؟ انظر في والديك هل لديهما وصية؟ هل يوجد شيء يريدان منك أن تفعله بعد وفاتهما؟ إذا افعله الفرصة الرابعة قال صلى الله عليه وآله وسلم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ماذا يعني؟ من هم أرحام أبيك؟ من هم أرحام أمك؟ أكيد إخوانهم أخواتهم أعمامهم أخوالهم جدك جدتك هؤلاء وبقية أرحام والديك قم بصراتهم بحيث تزورهم تتفقد مرضاهم لو احتاجوا إلى شيء أعطهم هذا سيكتب لك من برك لوالديك حتى ولو كان ميتين وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا؟ لأن الأب والأم لو كان موجودين الآن لزرتهما لابتسمت في وجوههما لكن بعد وفاتهما ما بقي إلا أن نفعل ذلك مع أرحامهم هم لماذا لكي يكتب لنا أجر البر الحمد لله و والله الحمد لله أن الله لم يوقف بر الوالدين بعد موتهما بل أوجد لنا فرصة <تصفيق> الفرصة الخامسة التي يمكنك فيها أن تبر والديك بعد وفاتهما هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث عندما قال وَإِكْرَامُ صديقهما لا شك أنك تعرف بعض الأسماء التي كان بينها وبين والديك صداقة هؤلاء يعتبرون الآن هدفك القادم بعد أرحم والديك سجلهم بورقة وحاول أن تحسن إليهم بشتى أنواع الإحسان هدايا تواصل اقضي حاجاتهم استمع لهذه القصة كان ابن عمر في سفر فمر به اعرابي فقال له ابن عمر ألست فلان بن فلان؟ قال بلى فقام عبد الله بن عمر فنزل عن حماري وأعطاه إياه وقال له اركب هذا وفوق هذا نزع عمامته وأعطاه له وقال اشد بها رأسك فقال له بحضة أصحابي غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك إن الأعراب يرضون بأقل من هذا فقال إن والد هذا الأعراب كان صديقا لوالدي عمر وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودي أبي بعد أن يولي يعني أن يصل أصحاب أبيه وأمه بعد وفاتهما. <تصفيق> وهذا النوع من البر دقيق ويغفل عنه كثير من الناس ألا تحب أن تنقذ والديك بعد وفاتهما من العذاب؟ هذا من أعظم البر قد يقول قال الأمر والله ليس بيدي والله لو كنت أستطيع أن أعطيهما الجنة لفعلت لا يمكنك أن تساعد نعم يمكنك كيف؟ ربما الآن لا قدر الله يعذب الأب أو تعذب الأم في القبر بسبب شيء موجود بقربك نعم شيء موجود بقربك الآن يتمنى الوالدان الآن أن يخرج الواحد منهما من قبره لكي يغير هذا الشيء ولكنه لا يستطيع أنت تستطيع مثل ماذا؟ مثل معصية معينة زرعها الوالدان وهي لا تزال موجودة طالما أنها موجودة فإن إثمها يستمر في رقابهما ويتأذيان منه ولا يعذب الله إذن أنت حاول أن توقف هذه المعصية وأن تغيرها مثلا ربما يكون الأب قد أخذ أرضا ليست أرضه أو ورثا ليس من حقه فبما أن الحقوق لم ترجع إلى أهلها فإن الأب يعذب في قبره أنت حاول أن ترجعها أن ترجع هذه الحقوق قد توجد تجارة محرمة أو أموال ربوية لا تزال تعمل إلى الآن كل هذا يجري والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من دعا إلى ضلاله كان عليهم الأثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا كما ورد ذلك في الحديث فيستمر وزرها على الوالد أو الوالدة إلى الآن لا زالت تجري أرجوك أخي أرجوك أختي أوقفوا هذه الأشياء بسرعة رحمة بوالديكم يا الله يا الله من أخطر الوحوش الذين يهددون والديك بعد وفاتهما هو الدين وإذا كان بإمكانك أن تنقذهما منه فلو سمحت أسرع بذلك استمع إلى هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا حيث توضع الجناز فرفع رأسه قبل السماء ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته فقال سبحان الله سبحان الله ما قنزل من التشديد الصحابة خافوا قالوا فعرفنا وسكتنا حتى إذا كان الغد سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ما التشديد الذي نزل؟ قال في الدين ما زل في الدين يقول عيسات وسام والذي نفسه بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل, ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه انتهى الحديث هل رأيتم ماذا أقصده؟ والله الأمر أكبر مما نتصور هذه حقوق ناس؟ فانتبه إلى أبيك وأمك قد يكون أحدهما محبوسا عن الجنة بسبب الدين يا الله بل أكثر من هذا روية أن ميتا كان عليه دين فقضى أبو قتاد عن هذا الميت الدين ولكن بعد وفاته بيومين في نفس اليوم الذي قضى فيه أبو قتاد الدين قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن بردت عليه جلده يعني الميت الآن بردت جلده سبحان الله يا أخي تشارك مع إخوتك في دفع دين والدك إذا كنت أنت لا تستطيع وحدك تشارك وإذا كانت عليها أقصاد شهرية فتشاركوا فيها إذا كان القص بمئة ادفع أنت خمسين أو أقل أو أكثر بما تستطيع فإنك وإن كنت عاقا للوالدين في حياتهما فلعل قضاءك ردينهما يخفف عنك <تصفيق> قال الإمام الأوزاعي بلغني أنه منعق والديه في حياتهما ثم لم يستسب لهما لم يستسب لهما يعني لم يتسبب بشتم والديه لأن بعضهم هداه الله يشتم والدي إنسان معين فيرد ذاك عليه بأن يسب والديه فيكون هذا الذي شتم أولا كأنه هو الذي تسبب في شتم والديه لأنه هو الذي بدأ ولو لم يشتم أباء الناس ما شتم أحد والديك فيقول الأوزاعي بلغني أن من عق والديه في حياتهما ثم لم يستسب لهما واستغفر لهما وقضى دينا كان عليهما كتب بارا إذن هذه فرصة لكي تصلح العقوق الذي وقع منك في حيات والديك من عقوق إلى بر اللهم إنا أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت أن تجعلنا من البارين اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا اللهم إن نسألك أن تجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم وأن تسقينا شربة من حوض نبيك صلى الله عليه وآله وسلم لا نضمأ بعده أبدا واجعلنا جميعا مع أبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأهلينا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم آمين